ودبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذني ذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حق